ذلكم هم من غربالي <تصفح> تطالبني بنسيانك وانت لك في القلب منزلي ولا حالا اذق لعن بل واصف تضرب كم ذالي كل شي بالحالة زانك مثل بدر في السماء مثل بدر في السمعاني في عيانك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 تنتني فيك طوالي يا حل المنطوق بلسانك توزن الكلمه بمعدالي والجديل اللي كسمتالك اسود و نعم o roku Enteryna ما coś Allah A spokojnie Ter относita Nie older Nie oat miserable My to When you واذق الخطوات تختالي عودك الريان وغصانك يا حبيبي في وظلالي البناتال بغبوزانك صغري يا خلي على أشمالك حلي على شمالي وراجعن بالود ميزانك من قديم الوقت ومن تاري من غلاك غلتنا.